بسم الله الرحمن الرحيم سار بعذاب واقع ليس بالطبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونرى قريبا يوم السماء كنه وتكون ولا عذاب ربهم غير مامون ما والذين هم لفعودهم شافرون إلا على أزواجهم أو ما فإنهم غير الذين هم بشاء why you